يا نبينا يا نبينا المصطفى المختار ليله جينا الليله جينا ننثر الازهار يا نبينا يا نبينا المصطفى المختار ليله جينا الليله جينا ننثر الازهار يا محمد يا محمد جينا لك خطبه يا نبينا يا نبينا المصطفى المختار ليلة جينا الليلة جينا ننثر الازهار يا نبينا يا نبينا المصطفى المختار ليلة جينا الليلة جينا ننثر الازهار يا محمد يا محمد جينا لك خطاه تفرح كل قلب صاح يا هلا بمولد املنا عنك تجمع حبك تجوب حبك تجمع شملنا لجلك اليوم معلى والحب والسمع حبك رحلنا, رحلنا, رحلنا. فرح وشروق نحمل زهور ننصب اللال حفلنا نكتب اسمك نكتب اسمك بالقلب والروح للقرسمك للقرسمك عطره بينا يفوح نكتب اسمك نكتب اسمك بالقلب والروح للقرسمك للقرسمك عطره بينا يفوح الله يشهد يا جئنا لك خطار يا, الله نبينا. الله. يا, نبينا جينا جينا يا نبينا يا نبينا المصطفى المختار ليلة يا محمد اه جئنا لك قول يا محمد يا محمد لك اب لا لا كل قلب صاح يا هلا بمولد املنا عنا تجمع حبك تقوب حبك تجمع شملنا لجلك اليوم نعلو ونحوم والسما حبك رحلنا فرح وشروق رحلنا نور ننسى بالليل حفينا نكتب اسمك نكتب اسمك بالقلب والروح الجرس ماكني الجرس الله يشهد يا يا مو جينا خطار يا محمد يا محمد جينا لك تذهل الكون تنثر الوان تطلب الرحمه بوصالك بجرك يد الروح يا ترى في جمالك جمالك جمالك تذهل تنثر الوان تطلب الرحمه بوصالك بادرك ينو يسلب الروح يا ترى جمالك كان اوصاط كوكب لطاف قامت الدنيا بخيالك والعقل تا مالك اشبا ما مفرد وما حد انت ايه انت ايه على النس والجان على البرايا على البرايا خاصك الرحمان انت ايه انت ايه على نسولجان على البرايا على البرايا خاصك الرحمان انت اوحد يا يا محمد اجينا لك خطه دي لك قطا يلا قول يا محمد يا محمد آآ يا محمد آآ جينا لك سمعني صوتك ها يا محمد ايه دي انا لك قطا تعجز عقول بكش تقول وانت كون من المناقب تري التفسير ساكت حيب قلت عجائب تعجز عقول بكش تقول وانت كان من المناطق مناطق تفسير شخصك حيب قلت تجيب عجائب عنك قدام كتبت دعوان وانت دنيا من انت تبيين انت القدير حققت اعظم مكاسب بكني فاخر بكني فاخر رسول الله نور زاهر نور زاهر, من بكني فاخر بكني فاخر الله نور زاهر جل من سوا بكني فاخر بكني فاخر يا رسول الله نور زاهر نور زاهر جل من سوا انت فرقد انت <تصفيق> فخر يا نبينا يا محمد يا محمد يا محمد, يا محمد مولدك نبعث تهاني تهاني ليلا جينا بحمات مولدك نبعث تهاني للميامين آل ياسين اثرتك احلى المعاني تهاني تهاني جينا بحمات مولدك نبعث تهاني يا احلى المعاني معاني, معاني. مولدك صار شعلة افكار بيها احلم واماني عن معانيك ينكتب بيك كل رددها لساني احلى كلمه احلى كلمه بيها قن الكون انت رحمه انت رحمه والنجا والصون احلى كل احلى كلمه بيها غني لكم انت رحمه انت رحمه والنجا والصان صوتي رجاد يا محمد اجينا لك خطار يا نبينا نبي. المصطفى المختار اللي جينا اللينا نزور الازهار يا نبينا يا نبينا المصطفى المختار آه يا محمد يا جينا اذا تعبت قل لي انا في دولك اذا تعبت قل لي لاني ما اسمع كلمه يا محمد يا محمد جينا جينا لك خط يا محمد يا محمد يا محمد يا نبينا يا نبينا المصطفى الليله جينا جئنا ننطري الأزهار يا نبينا يا نبينا آه يا محمد ها جئنا لا يا محمد يا محمد يا محمد هنا لقد نورك اليوم صار مرسوم وانا بالشجاعتناك نورك اليوم صار مرسوم وانا بشجعك يا تاج العين وان جهض وين وين وبوسط روحي لقيتك شفتك تروح ساكن الروح شفتك تروح ساكن الروح وانا بالله فحتك تمليك حشاي عايش ويا تمليك حشاي عايش ويا يلي يلي من ذغري قلبي نادى قلبي نادى بحبك ترابك من الولاده من الوداد بذكرك تغني قلبي نادى قلبي نادى بحبك ترابك من من ال راكت رنات حبت خلت يا محمد اجينا لك يا نبينا <لك> <تغنيت>